The mm -hmm. ساعات لحبيب ولا صاحب ساعات لجرن ولا قرايب ساعات الكل حوالينا بيبقى الحاضر الغايب دي اوقات نفسي بتعانب وحس ان احنا مش واحد نهيته كله بيفارب وما بيفضلش غيره ZANG مالش غيرك وانا عارف وعلشان جنبي مش خايف ولو تحرمني من نورك انا بقى ماشي مش شايف انا الراحة اللي جوايا سببها ان انت ويايا دعشق لا شفت لو ولا ik